وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد باستغرام العالمين بما بحثي عندي كريكا منوف دي صعبه نبا استمرني وما واشتك به شكل يا رب العالمين ويا رب العالمين واحتباشات شي العالمين كانت ايات الديمغوتي منوف يا تشيكري وعرض عثمانيه تشيكري بوندي دا صحكتمك هر كلمه تشعمل كين تشيكين ولكن يقولون ان المربي هو مربي هو مربي هو مربي هو مربي هو مربي و مربي هو مربي هو مربي هو مربي هو مربي هو مربي هو ابا على مين يطي اجوتي فعل ماضي يودي فعل ماضي يعني وراه معنومه مستقبليه يعني وجاء صفن صفن دي هيت حلو بجد ربك صفا صفا واشترب يعني شدة الموتي يعني نخوشية مرنية وتندية ركشانة ومرنية بيجني السكرة بيجني السكرة للماذا بيجني مربيانية؟ بي نما چونكي هما به نخوشی و تندیا و دمرویش ریکت عقل مردی نه هدید. هر وکیل رب العالمین تدیش دار، بجید وترن ناس سکاره و ماهم بسکاره. مهترج برج قیامت اد خالکی بینیت نه، بس اسیر خوشی نب عرقه، نک عرقو بخاری، اما اسیر خوش نب عذاب الله شدی، و عذاب رب العالمین یا في عام الله عليه وسلم وقت عائشة رزو بنا خدر أبي دمات بجيت بجيت وقت باري مرنة وسلم بإنكت مرنة في عام الله عليه ما ما بوهندك اوف إنا بوهدا دس وكاته دا, دا وداب چوبت قدوه انتخوره بجل لا إله إلا الله إنا للموت سكرات يعني مرنة چه هاي يعني عذاب تنديه هاي باري مرنة عذابات هاي ونيا ونحوشه هاي خوكي لسلامت نبيا يا هم صلى الله <سؤال> عليه وآله <سؤال> وسلم فلحن دي من العالمين اي ردو بجت اوه في الدنيا ودس بيكا چونه ملو في بو عالم البلزخ وبجتين بو آخراتي برجا قيامته وردو سبت كت وجاءت سكرات الموت بالحقي يعني ده هيد بهمو كسكي بهمو ملو فيكي اف نخوش يا مرنة اوه غلقا تند غلقا نخوش اف عذابا غلقا نخوش يا he سامر doing praying, and himself is going to receive Alle, It means that you come out and hear your life everyusing one. Due to help each other the fence. An understanding means that It's No one said Evan probably escuching videos It's time after knowing that the Lord spoke about the Chapter He said all the way estarounds work It's his laughter اشتي مرنا ومروبي ذلك ما كنت منه تحيد هنجي دي بيجنا مروبي بيجنا افاقو مرنا و افاقو ناخوشيو او مرنا او تبات رفي ما كنت تحيد يعني ما كنت منه تهرب يعني او تبات رفي الدنيا و تحسنات كر بمري و همو كساك بر رفي ترافيد و بمريد نیامروز هر جایی که مروزانی زرر رو و تخرابیات سر مروزی حیوانیه و تأثیر آن سر جانمروزی حیوانیه جانمروزی کارت و خطریه دا مروزی رو دشکت دشیدی یا نوشیل نآکت بوده مرن مرن نگه دامر اما فرقهای ما بین راوینا و بصرمانیت و راوینا کج بر مرنه کافری نیا عالیشگو تعبیر رسول الله. این تیم همه کار بمرنی ود بن. یه نبیان بیش علله و سلم مکتی اگه عقیمیه، عقایماداری، تیم رو به ایماندار، وقتی هات اسر مرنه، مکتی دیم ملایکات هنچده چه بجنه مسجینیه دادنی. ربعمید لخوش بیتو. ربعمید باتلب تخاف و ولا تحزن و ابشر و بالجنتی. هنگی مروی بس ما يحب لقاء الله بحسب شنو يا رب العالمين فاحب الله لقائه بر هند ابراهيمش حسبت شيركت حس منيا حسبت اف ايمان درا باش تخلوه دي اما منو وكافر وني حسبنا كت بتجيد حسبنا كت بمرید بو چونكي شنو نكيديا جو عمل صالح نكيديا شويت باش نكينه زايدش ترى لي وني يا لاد رب العالمين بتشبه منيا بسره شوروه تجيب ونحف تجيب خرابيفه بلندي حسبنا بينه خوشب سير رب العالمين من هو الله لقائه رب العالمين ايش بينه خوشب المروه من شرك وكفر بامري رب العالمين مش رب العالمين ذلك ما كنت منه تحيد يعني اعبا وتبجني اعبا وتبى ترضي من ي تولتر سي وي تقول الداباش وتقول الدالا دي شكرا بالعالمين يقولون، كل نفس دائقة الموتى هم نفسك دي طامكتا چه؟ طامكتا مرنه، كل من عليها فان اوه سال عادية، همو دي چلين؟ همو دي مرن، ومرن دي بوهيد اش دي انجي اف مرنش ني بدنين؟ ونين اخوان، اخوان، ما بمرنه دي ما يكار بو، چه بو؟ خوش بو، اشتاك خوش بو ونين اشتاك بو اما بدیمایی کنند، نیا جیان آمرو بیب مرنه. برهم در ربع آمریو توی و نفی خفی جارا، بعدی جارا نفخ صور، جارا کی اسرافیل دپوفکاتی عالم چله عالم بمرید. جارا دویه دپوفکاتی عالم صابد. دویه دا، ابت نفی خفی صوری، ابت بعدی جارا دویه یا وحده اسرافیل دپوفکاتی. و همو چلتان، همو صابن اما برهم در ربع آمریو چگویی؟ پشتی مرنه گویی هم مرنیاب. واحدة إسرافيني بفكر الصورة إن الصورة إيش بوقعة، لكنه كان بيجي كوفك بنوي كتش كيا وسرى ويشيا، سرى ما زنا، بس يوكان دام نزام، بس رب العالمين زانيد، بمنهاواتي جوتن، بس دام نشان شريف كين، آه نشان شخصيته وبيجي مجيء هندام ما زنا يان ياهويا ويان رنجبه ياهويا، أبغى أعرف نعرف شو أنا بيجي ن، لأن شو دليل من بينهاتنا الحديثة بأمر رسول الله عليه وآله وسلم، أما دي إسرافيني بفكره وخلقها مو درا قبل الخدا. ذلك يوم الوعيد يعني او روش كا روشا قيامتها همو دراند بالنبا بشتمرنه و او روشا وارب العالمين او وعد الدائن و او قفت كافرا کرين و مشركا کرين و گناحكارا و مجرما کرين همو دو روشا چله هن هنه جيبجي کرن ایمان به بهتون به وادیه پناه این دنیا ایمان به حسنه این دنیا جهنم این دنیا صراط این دنیا و میزان و ترازی این دنیا خود خدا گفت يا ما پیامبری بودی صلوات الله علیه و سلام ده که همه بینی تو ده ایمان این روز قیامت که يوم الوعید نه وعده ندانان همو برد چه دهن همو برد بیت جیبه جیبه و برنده شابه آدمین گلا چشیل ما چریکری ما نه نشما ندا ولما بشرت يا امتحانا ثم بين بين امتحان كران شكي ها نموذج نشا ما دوش جاف همو خلق راح له همو ديمان اي نك اقعذاب قبر عليك بكمه غالبي و وملائكه مديد بنو اجنمه مديد بنو بحش مديد بو رب العالمين مديد بو و ني جهنم مديد و اسرع همو خلق خالد تشكات همو خالد ديمان اي نيد اما رب العالمين قال اش تي مال شكلي لما بشرت اجا يعني هر سكه ونيع اصل ديه حقيقه و ام نوبيني و ما هذالني حكم حكمته و جا برهن در مروه بسرمار ولیه تبیه هم دنیای دا چی بکن؟ تبیه هم باوری باشتا بکن؟ اوشته خودی بوید یه ما پیغمبری بری یه ما صح الله و علی و نه نا اون همو ده آشگرابن بو ما، ده همو بینین و هنگی ده باوریش اینم بز باوری فایده ناده هنگی ده راس اینه درش بس راس اینه دره هنگی چه فایده مروفی ناده و جاعت کلو نفسین اب همو مروفاك، همو نفساك دهيت ودي ايناً معها سائق دم ملايكات اتجار هيك ايك، سائق يعني مروي تاجد وشهيدون، و ايكي ديش ملايكاتك ديش شاهد ده سار مروفي، شاهديد ده سار مروفي او شريد مروفي كرينو او عمل مروفي ده بتا سر سار مروفي همو نفساك رب العالم بجيت ويروجج دهيت، ده يا قيامتها چه مؤمن بيه چه كاثر بيت، هلوكي كثير بجيت محمد أخذ دليل وبيجد أبا قولي راجح ابن الجليل الطبري. أحمد أخذ دليل بيجد كأي ربع همو نفسك ياو همو مروفة كيا. كيا بصرماع بيت كيا مروفة كافر بيت. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وندك يشبعين على بس بحسي كافرة. همو مروفة كدهت أيك مروفي. همو نفسك كدهت ملاكك ده مروفي هاجد بو لا إله إلا ربي عالميني، وهاك إيش يتجعل شهادية ده سر ملوبي، أو عملا ملوبي كرين، أو شريد ملوبي كرين، جمر إيمان دار بيت، ونيا أو أفمله كتائب ملوبي ونيا تاجوتو ملوبي، پيش خد ونيا شئ ملوبي رب العالمين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا حشر المتقين، وبيفضل بولا لرب العالمين وفدا وفد يعني منياب قادر دورت نو احترامو كنو كش اه والله المثل على الدنيا دكتور بجنب وفدك اواتي ونيل امريك ابو كردستان شريت كان وني دي محفيه صوره يا خاندي صور الجوام بنونيه رويت قادر دي جنابر اوكي وني عدي بخير ونكو غنبيك بو شملو واحد متاكي شريت هاش رواه وني او هاجوت نوا بولا لرب العالمين هويا نواکی مرویت خرابه، همه مرویت کافر، مرویت مجرم و نسخه مجرمیله. همه مرویت مجرم وید کافر دچلف او هنگ هدکه سلام. آه، یعنی ده هنگ پالدان. نواکی دنیای داشم، بینیم. مکتب مرورک مجرم تی درگتر نیست. شرط آن نیست دست وی کارچت کن، دست وی نوید کن، وشید کن. حال و نیا تو نسیار دوام پال دمیا تی تر رازیل کرند، تی تر ایهان کرند، تا او رزيلكرنا وانيا يوكيه وملايكته وخراب وغلق كريتي تينا رزيلكرم وتينا واجوتنا ته بنا لله يا رب العالميني وحشروات يتكرن لقد كنت في غفلة من هذا تبجنا ومرو في كافر ومرو في إيماننا إلاي ومرو في باورينا إلاي ورأسنا إلاي در اشتهده وطيب عمري وطيب صلى الله عليه وسلم بیجنی دنیا ادا توی چتا بو یل ونده توی غافل بو یعنی غافلیه تاثیر تکربو و کی پرده که بو دلتا همو دا بو شی بو چا وتا دا بو شی بو گچکتا دا بو شی بو تبار وشتان نت کرد پر ایمان نت اینا عمل صالح نت کرد شاید باشات ک در عالمین ند ناسی قرآن ن زانی چیه پیغمبر ند ناسی صلی الله علیه و سلم دین اسلام ن زانی چیه و دروژن قد قد کنت فی غفله من هذا انتي غافل بويه تباري بينك تصاحبت بيتكرن فكشفنا عنك غطائك افرو منيا پشتي تو ميري مرن بوتا هاتيو پشتي ما او بردا سر دليته وسات جوتا تشيكره مراكن منيا بادا غافليه وتا غو التانوكي هغال قهاي كاليوم حديد يعني تشوفته افرو ديش لهن حديد يعني حاد حاد يعني قوي شديد يعني همو شكل مينن مثل هذا حاد البصري مثل هذا كاس هو مثل هذا الفرن هو مثل هذا الفرن هو مثل هذا الفرن هو مثل هذا الفرن هو مثل هذا الفرن هو مثل هذا تدبيني تدبيني نیه نبست وقت روز قیامت. اعمال کیش دی ایمانی نه؟ یشت تو سر مرنه، سر مرنه وقت ملائکه تیاد و نیه در حاوی کشید. هنگی همو ایمانتی نه؟ کافر هم ما معاصی نیه و نیه اوه خر خارکیلو تی و همو ایمان بین بس او ایمان نه چه وقت مرندیتی؟ ایمان. ایمان نه؟ بو؟ فرعون. نه وقت مرندیتی و ملک الموت هاتی و هاتی در حاوی کشید و وقت خندقی ناف ولكن يجب ان لا هناك امر الذي ان به هناك امر يجب من المسلمين هناك امر ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان بني هناك امر يجب كرب العالمين هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر هم يا حمده ترى لهنا راكرن وما يفهموش تهكي لبني ترجع هم ايمان اجدين بس اف ايمانه ونيه شو فايده المروينه هادين بن عبد ابراهيم بجيت ولو ترى اذ المجرمون ناكسر رؤوسهم عند ربهم مش تهكي لبني ترجع قياماتهم المرويت مجرم المرويت كافه المرويت مشرت المرويت خراب نسردوا ايش يقول يا رب العالمين هو سر شورا لله رب العالمين تشكي هناك ياك سر قبل كان لله رب العالمين هموش او شولت كلين ابيت سريوه في شره و خرابه و بأمري رب العالمين ما يقولون؟ يقولون ربنا أبصرنا و سمعنا ويقولون رب خود المعنوكه همو تجديد وهمو تجمعها فرجعنا نعمل صالحا ويقولون ما في الدنيا هم كين دعمل صالح كين؟ طبعا نعم رب العالمين جبوه دوه ود غلق آياته ده كلا يقولون نيا شو زفرينه با و شو دنيا نيا ما الدنيا دي اول ان جوه شهادت بنفشته هم امتحان بو كاونك ايمان بيبينا و ايمان بينا هنا دنيا لو كبش تيقول دي فانك وديت الايمان يشبينا تش فايده همونادت اوم شو فايده ده بالنا و قال قرينه بو هر مروكي امر عالم بجيد او قرينه جاده يعني او ملائكه جاده او الشاهد وجاءت كل نفس معها سائق و شهيد اا قرينه وابدت جال مروه داويد برادري مروه يعني هادا ما لدي عتيد دي بجيت افاو عبد يا ربي افا تاكوتيه من شربك بنا لالي من واباو عملوية ش افاو عملوية افاو عملوية كليو او شوية وكلي افا عتيد يعني حاضرون انا أفا مو افاو موية تياه افاو حاضر لالي تاكوتيه تا من وانيا في عبد بنا وفي منو بي بنا أفا أمرو فا من إنو لليتا وفاش عمالي بيه وندك هاش يقول تيه مفسرهاش مفسراش وقال قرينه أفا بحسي الجنية يعني وقال قرينه من الجن والشيطاني يعني او برا دريبيه تيه يأجنو شيطان او دي هذا ما لدي عتيد يعني بجيه ربا خد افا او عبدا او تأس كريمات غالويدا وتأس كربو ما تيوي قرينه يعني بروده روي هذا هو يمسره بري وهذا عمله خوفه يحوزره لريته چونك في عمبر الله عليه وسلم ما منكم من أحدين بجد هر ايكل هنجو هر مروباك هنجو إلا وقت وكي لبه قرينه من الجنين بجد إلا يتحكي هاي قرينك هاي يعني بروده ركي هاي هر ايكل مال تحكي الاجنة والشيطانة طبعا الجنة يعني بحسي شيطانة خرابة وقرينه من الملائكة وشي شيء يتقلمد ملایکه دگیر شد جالبیده های اول دنیای داره هر مرد وکی ما اجنه که جال مردیده های او چه دیشید جال مردیده های ملایکه دگیر شد جال مردیده های اجنه و شیطان شد خراب جوان که تو برده مردید شین که تو بر مردید دتا خرابیه و گناهها و ملایکه بر مردید دتا چه باشی باشیه و بیام مردید عبادت و تینتا و عبادت و بد هر دو که دو فجورها و و پس این کناف دل مجدو چیه دنای؟ هدک کابل کناف و هدک آنها دنای. هاست که چی؟ دی, دی, دی اجن نو شیطانی ونیا دی چی ودی خرابی دی چی. حس که از دیکه چی؟ دی, دی, دی ملائکه تی ونیا و بیرامرو بیتین تا وقت نبودیم گرای جرمنی می‌رفت سخوانه بیرام رو بی دست که بسم الله نمی‌آمد. تا یک پشت اینکه بیرام رو, بی بسم اللہ. بسم اللہ. بیرام رو و بسم الله. یعنی و اگر برایمی نیاد دنای اگر می‌رفت بس شد گفت رو بیتین تا ول عمل صالح صحابة قالت يا رسول الله خوتش قريني أجنه هيا وشيطان هيا يعني بلسى الله وعلى وسلم قالت بل من شيء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم يعني بلسى الله عليه وسلم بس رب العالمين هل كوريا من ترسر و أجنه و شيطاني إنه چل هذا؟ سرمان بو فلا يعمرني إلا بخيرين بجد او قرين من شريط خرابنا بشتهم بس شريط ها شريط باش بشتهم يعني هندك بیشن اِلا اَنَّا الله اَعَانَنِي عليه فَأَسْلَمُو بیشت به سامان نبي و هر چیه؟ هر شیطانه اما از یه سلامت بیم دستهوی شرویه چید بیشتن من؟ بیشت رابعالمین از یه سلامت کریم وقتی بیشتن من شروکا باشیر بیشتن من و خرابیه را بیشتن جوه قال او برادروی گوته هذا ما لديه عتيد، دبش دل رب العالمين أو ملاك الشهد سعيد دبش أبا أو أبا حاضر، وأبا تجود يا من بيننا لمن أبا أمر وابتش عمل خبا، وأفعل تدليل <سؤال> سهند، دمحتنا في كتاب رب العالمين، ونيكاز جل مرؤوفينه دفاع المرؤوف بكاد، كسرائت هالكار يا مرؤوف بكاد، أبا بو مرؤوفي جل مرؤوفي دوانيه، وجل مرؤوف فيت مين تبا، شيء مرؤوفيا عمل مرؤوفيا. جمع رفت فيها همون رجاكي ونيها الوكي ربا عميني قلت يا ما سحكت عملي خو همون رجاكي منو فندك عملي حوازر كتبكيري ورجا قيامتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغدين أبرا عميشت قالي إيمان دار تقوى خده كان والخده ترسن عبادات خده كان همون رجاكي ونيا بخو سحكي كنت شه فريكي بيش خوده لغدين يعني ليوم القيامتي ورجا قيام وی روز قیامتی محتمل شده لایرالله علیه و نیا قسم رام رویدگام رویدناهت سیارام رویدگام رویدناهت جنام رویدگام رویدناهت قریم روید کجا مروری و نیا میکاه خالق هو احتمام خود گرنجی آخوده دنیای و نیا اسر حساب آخرت اخرت هیلا یافت یابش کو هفت چطوریدگام رویدناهن و نیا و جا ات کل نفسین ک مروض ده تنهش در ایکه لایرالله علیه فردا همو کسه روز قیامتیش تله ربعمیه استوا. می‌بینی؟ یه کس جمع می‌بینه نه دنیا دنبال می‌رفت جلوش شرم که بیشتر داره ایراکی ولی می‌دید داره ایراکی دی بیشتر برادرگرخونواره جمع می‌رود و نه داره شرم نه اگم داره شرم آمیش کرد. روز قیامتی چیسته و نه نبرادرهای نه مالهای نه باب مربی هوا را مربیت نه دایک مربی نه خوش مربی نه کوره مربی نه دو جمع مربی نه و کلهم آتیه یوم القیامتی فردا. همون دست ن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 عملك صالح كت شوذ باش كت عبادة رب العالمين كدي اسلام الإسلام بجيد هل أخافناك أز كت وناسح كت كيف فوائده بول آخرته تدعيونها هل شو لك أز ساح كت أبا رب العالمين كيف بتدعيونها هل جل كت كت هي هل برامجة كت لفظوني ساح كت هل موقعك إنترنت مروش تسري هل شو كهوبيد وساح كذواد فوائده مرويدات رجع قيامتهن آخرته هذه خرابية وضرار مرويدات هاي كامرويد جديد فوائدها إلى مرويدات ويا يبقى دوام باويا ومرابامي توفيق ذات هكام رفيديتش يا خرابه ذريه دمرفيدات يقول لي دي كي و القيا في جهنمه كافرا ملائكته في جهنمه كافر وید مشرک پاونه ناف که ردا پاونه ناف جهنه میدا کل کفارین هر مروه که کافر بید کفار سیغف مبالغه او کفراوه گلکا چی بید؟ زور. گلکا زور بید هر اشترکه او بجید نوالاوه چی بونیه ایمان پی ای نید باری نایی نید چه ایمان بهمو دین اسلام نایی نید نی نی تو باری نکرد چه چپ کرد؟ چه هنده ایمان پی ای نایی چه ایمان جشت ایمان پناه ای بس عذاب قبری ایمان پناهینیت. اوه همچنین، اوه مود کفر، جحود، انکاریا روز قیامت ده بزنی پاوف نتید. و وقتی می‌رن اوه اوه نوکش میاد و خودی نه دریک با صرمانش و ایمان ناین بعذاب قبری ایمان ناین پوادش تأییده کردن روز قیامت یان حضیفه بیامبرش الله و علیه وسلم روز قیامت حمد بشه ما، چون گفتش داره حمد چراه کن؟ حمد دبینن، فکشفنا عنک غطاء کف، فبصر ولكن يقولون هذا الذي يمكن به يكون هذا الذي يقولون هذا الجهاز يقولون هذا الجهاز يقولون هذا الجهاز يقولون هذا الجهاز يقولون هذا الجهاز يقولون عند معاند آه. يعني أول تورا كبرية كذي يعني شيء هذا يعني طب زانية بعها حقه ويراسته بس بيشتاه أوكي ودينه هذا معناه عاند الحقه عاند الأمر يعني زانية حقه ويراسته بس أكو دينه جد شيء جاب بمرفه حقيقي وراسياته ديال كره ومرف دينه جو مرف إيه كل واقع سوأيد بيشتاه شيء عند ونيه أول أول مرف بو راستی و حقیات یادیار کنند مشتی مشتاق آدمه مناع لل خیری اول صفات واقعه سو ایشونه دامن دب جهنم داره کافران حقیقت یادیار کردن او دینه مناع لل خیری منع خیرت کن خیر باشی ها خونه ناکن و نه نا کن خلقش شبکت خیر باشی بکت اینا گفته اینها بو خیر ناکت باشی ناکت و پینه خوش عالمی شبکت باشی و خیره کن ياي نبي جونا قد وده محاولة قد وناقد خلكش شبكت نبي جونا قد ده وناقد خلكش قرآن بخنيت ياي خلكش بخنيت ياي حديث ناخيت وناقد خلكش بخنيت هذا رباعي منع للخير يعني جلك منعشتك منع خيرتك جهار خيرك عبيد خيرك ديني بتو ما رب العالمين و چه خیره دjal خلکی بیتو علیکاری و خلکی بیتو مالی بدهد خلکی، اوه معتدين، تعداد زورمال خلکیت کرد. چه جلو حديد ناروسی تواسنون ناروس که رب هر حس چد کرد، زورمال خلکیت کرد و خرابی بگه نخالکی، مربین، اوه همه مصیفه دوتینه، اوه و ایماب ویشتنیه ایمانکا بیشگ. ابا خدای گوت ی بری گوت الله و بودی علیه ولا وعد بجن بجن فلان چتی حیونیا و ی ددل یابته ده چون ز قوی اون ونیه به سته زبان جی وندت کان ما یعنی ایکه هو بھی ایمان نیا. چون کنگی دیوشنه ایمان اولات صادق صد ولی یکی گفت من ساده نتونه ایمان به حیوانیا. اون از چند دیدش من به حیب است. پیچ گوش کیه؟ اینو بچنید ایمان. احمرو ایمان دار نیست. این دو بچنید ایمان و نیا تвیا ایمان کبشک هبید.الذي جعل مع الله إله آخره. سر بهندرا همه ی چکری نجنا حویه همه ماستر ابعاد. که ایک دیه کیا قرب العالمیه کیا چه؟ کیا ایلا؟ كليا وسطهم بين خور رب العالمين يقولي أبا ده أز دعاء الفيكم ودعوة الفيكم أبدا بمجين تراب تراب قبل من هي الذي جعل مع الله إله آخره رب عمين يقولي أبا جرب رب عمين إله پر هنده شاب عاملی یعنی دو ام خلوه پارزین ها که بس من آخیره بکد و باشید گل خرکی نه کد زکات ندد آن از ما او مال واجب سروی کب ده تا واکسو مصرف ده کد ندد اوه گناحاوی نا بیده سبب هنده کوهتو حتا جهنم دوید مروف اک عارق وخوتو سر عارق بمرید ونیا گناحاوی نا بیده سبب هنده کوهتا حتا جهنم دوید و نشته ب و جد جال شب که براش چن عباده رو دیم کرد همه مکان بنویس جا بی تو عمراب کت و آوااب کت همه چجورالجهنم منوایت داره. النومان یوشیق باللهی حرم الله عليه الجنة و مأواه النار. و بعضیمی بحاشی است الحرام که ریقو جهنم یکی یا چیوی یکی یا چیوی. ولی هند را بعضیش آب و موجوده و آف گناهها که آب ما هستن گناه هم روی مصر رب العالمين يقول بي هذا النبي يقول بي صلى الله عليه وسلم يقول بي خونه دير كي مروف رفيد بر شيري بر طلنجي و هر حيوانة كي هجوم بكتأسر مروف تبع مروف هو بر شب رفيد بر شب رفيد واجهانمي وخونهزي كي واجه تشتر اكتبه بجنه شرق چونك هذا الهما ماصره الذي جعل مع الله إلها آخره هذا يقول بي كريا كلي واسطة ما بينه رب العالمين وكل كريا إله ما بينه رب رب العالميني فألقياه في العذاب الشديد. وجن بعض الناس عذابك جلك أشداء، عذابك جلك جلك تنده عذاب الشديد يعني عذابك جلك تنده كعذاب وجهنما ربي العالمين ما هم له قاريزيد. قال قرينه، أبي أرد بحسيب برادره وياه، برادر الشيطان، أبي أجنّه، لأن كل كسر كشود ناف. يعني بو مروف وقته هاتا ديار کرن مروف اهل جهنم ده هيتا عذاب دان مروف ايش ده چه قد ونیا مروف جاره هاي نافردا. ده ونیا ده و سبب خراب يخو كتا ايكي دي ونیا ده هوا رخو بو كيبه ونیا بجه كي هم سره برينه شایطاني بل هن ده ايش او الشایطانوی ده آبید واتا دي رب العالمين بو ما ديار وجد لقد أظل بعد إتجاهني. بجد بيش هذا ضال كرم. نأبي برادل من في شيطاني جنح برادل مش رين كرم. وبياس لادا مسرق حقو سرق خلاص. بعند ربنا ما أطغيت الشيطان دي ربي. تو ربي مهما ك شو ردنا حماية الرافع بدين؟ ما, ما أضغيت من أبتشنا نأكله وتجد شعر زواتي ذو شيء مزاني ما من أبا خورتي جناح بيناكله يعني ما أضغيت قهرا وقسرا يعني بخورتي من أبتشنا نأكله مسرعينا بريه ومن وينأكله كل شركبكت وكفربكت وجنح وبكت وخرابيكت طهيانا وزيد ربيا وجنحنا وخرابنا بس من يشجوت يه بس مبدلیه شیرین کلی، منی اودی بکه. چه جرایمنیا شیطان نه، جرایمنیا خورتیم روی بکه. دباین جا بینی سلام روی بنت تو، منی بشه تو عرق براخوید چه دکم، دیدا کوچه. منی اربا کی آیات ادیش در الله وعدكم وعد الحق. رجع کامات وقتی، اهلی بحاشی چونه بحاشی لهمو، ای جهنم شهادن چونه دویده، جهنم میشوند یا جهنم دوهم خلاص. الشيطان يجي آهافيد من أجل أهل الجهنم، لأن كان نية بيجن تسببوي. الشيطان ما إن الله وعدهكم وعد رب العالمين حق يا راس، يا رب العالمين ما ده جهنم هذا هذا. هنجو بشهون هذا من رب العالمين، ووعدتكم من وعد أخوهم هنجو بي بدليل وبأمرجس، فأخلفتكم من وعد أخوه قال هنجو من جب جناكر ونья وعد أخوه جب جناكر ونья من وعد أخوه خلاف وما كان لي عليكم من سلطان. بجمل خرطياتي نابو سر دليل من نبوء رب العالمين بونجو. وعده دانه هنگو قرآن و پیغمبر بونگو فراخواند کتاب بونگو فراخواند. خب دلیل بونگو چکار؟ بونگو آوشته حق و راست دیال کرد. من به دلیل و به هم مچتک من چکار؟ من گوییم بونگو آب کی آب آش. آب و نیا شود آخه خراب دوباره ده تاشی دیگه کم؟ و نیا فست جبرالی. من گوییم چکار؟ من گوییم خودا رب العالمینی. من گوییم خودا کی؟ من گوییم خودا من فلا تلومونی و چون لومان منکان افرو، خدا شیطانیم از سر آبی. ولی لومان فسکم. من یادت هنگو بیچه که عقلی ها بو، هنگو چهونت دامه دوچهوندن وی. ایپ چی بیست هنگو، ایپ دلیل بیست هنگو. منیا نکه یک بیست هم روی ونیا واره ونیا جمل من دام ونیا ده همو هایف ونیا هندا پول هو ونیا به هموچسته کیش. بو تو که رشوت که تشرب داشته شده بنا بید. که رپولو تی داشته مزرعت اچیا تشربې نه بیت تورات ګرمې ده کنه یک اډی دې هېڅ تا پروې هغه من هند شرې با هم هدا فلان شولېږی نهود کې نهود کې نهود کې نه یني هم هاي ویدیوې شول کې ګماده هند پوره ده مته ونیه او شولامه ګرنتیه حق چګونه بو شوی نه فلان کسب نه ان فلان ج اودې چیا وره په پاره او چی تو ونیه اجابش دې چی تو چو ديبي كي أفت، أبه، بهاموش دليله كو، بهاموش تأكيده كذي، أمروبي، تبغى هذه عندا حوله ده متى، عمره بيديهلا، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب كما حق ورأيك حق وخدابو كتاب رب العالمين، ومع عقله خدابو شو لا ده ديني الجهنم دا، بس ما بيجيحو نادرا، ما شو عقل لبون. بس هدا شوية الشيطان ونيا دبجد لوما من ناكن، لوما خبكن، ما انا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخية. ناس هورخبون جتيم، ونيا وبجمعوا جواري من خلاص كان، وناه ويجي شاورخبون بينه ما خلاص ولا بتعمد. نيا ما كفرت بما اشركتموني من قبل. من الكفرين يا أبويا تشتكي يا واحد من جاسكrimة شه، جاسكrimة شري جرب العالميني، ونجم وزير بريم ونجم أضع عادات شيطانية، نيا فلما كفر قال اني, إني أخاف الله رب العالمين. وقت كات بعد بعد شركه وقت بريم تاع صرب العالمين ترسم ونجم وحاشة او كات. مروی اوه شیطان و اجنگ بچه قیامت وقت مرروی گویت اوهی از سر راه برم و مرروی دعو بجید یا ربی من اوه سر راه من بخورتی پی نکیم وی بدهد لعقم وی کلی ولی کانه فی ضلال بعیدن اب خو سرچبو نه ناف طاریتیه که دبود سرچبو جله جله دیر که بولشه الحاقیه نه مزج افتانش ویبو نشوی آو مرروی با حکیت گویی وی بس فلانكس نجد مجلسي قل واد بمجلسي دارابي يا فهب خوى يقول ليه چلا يكري يقول دير كلي الحقية شيطانش خلق فاكسا نجد كت باش نيزي باش بسره قال لا تختصمو لديه رب العالمين دي جبه آده تبه يا وي مروو وي ونيا قل او الشيطانوي وقته توافنو مناقشت كن او دي بشته خد التبوني دي بشته مشوله بتانيا ومخورتي بتانا كريا قال لا تختصمو لديه إرى خصام يعني مناقشة موجودة لنا شو مناقشة؟ لدي يعني عندي لدي أنا ربع علميجد وأبغى فوائدهم بجد خذ من خوطي بتناكير شو فوائدهم؟ أبغى شو عذرني؟ ربع عليك السلام رحمته ربع علمين عليك السلام طبعا ماذا بدي بتبجدالهان هذا الشيطان تدي عذاب ده يمت عذاب لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعي من دنياء ده بونقو قودبو قالي ما بونقو من نعم من قفهن وكبون دنياء هذا هكا هونق دي عبادة يخدينها كان وديرك يخدينها شن ونعم دي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هالكسي يبش تاخب كده من ودينة من وكتابة رب العالمين يجيناكو غلق غلقو نحو جاتي دنيا وآخرتي دنيا ايضا دلاكي طانقو يبر خام وبر عاجزي وروشا قيامتش ونحشره يوم القيامة اعمادي حش رويه تكرم كوريي وداش دان ناف جهنمي داو دي جهنم بيتا عذاب ايكل واجه او تيدا بيتو بيتا عذاب دان ووقت رب العالمين شونية وتي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 پش تینگی و نیه ایک روز قیامت عذراء بخو بینته و بچت بیشتر ابرالمنیم و الله شیطانی از سرربريمونیا و واخفنونه و چونه هی نقبید کرد. مادام که دین گهش تمررویه حاکی گهش تمررویه. و سر و اندمر. و بعد لا تختاصم ولدیا و قدمت و ایکم بالوعیدی. یعنی ابت شفای دیه گناهان. روز من دنیای دا پش تا هاد بوجودن و گهش به هنگو. هنگو پش تا خو کریم أغرو أفتش تشو فايدان قنادان ما يبدل القول لديه أو أخ في نادر عبد الرحمن من جوتين همودش لهن هموده هنا جيب جكران شو بدلنا عن خط عبد العالمين يعني شو جوتي أي كلمة يعني أو قولة جوتين أي شو جوتي قال لا قولة جوتين سر مش أو أي كلمة إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك و اندام که مرین سر شو که را برامین به اون دنیای دو بود بو، و تزاني، و نیاتها قابل بو، و دعات بو بودن، فشیم دهایی بردم آن ما يبدل القول لديه دادیم، انداع فاکر نشدن وای، بدال نه بیته، دیو بید، آن الله عليه و سلمش الحسناتو با امثالها با امثالها الى با عشرتی امثالیا، إلى سبعما، سبعمیه تضعفين، حتا هفصداتا بترم عمیه حس هكذا الواقف ناوي رب العالمين كي قوتي ونيا ايه قوتي وحكمي بيكري ونيا ايه كلا نواتيش نا ايه تبادل كلام ونيا دي ياغو بيد يان رب العالمين ونيا قوتي قوتي الشيطاني وقت الشيطاني قوتي رب العالمين قوتي يا ربي ونيا ازدي عبدتا چليكم سربا قوتي لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين قوتي ازل تاوب وأبيدي ذاتن جهنم يديهم جو هم ما بيشيله كم، فرق كم بهنجو، هفي إكل وآخفنا ما يبدل القول الذي يه، الجديد من يأمن ده ومو جودبه، دي شيطان بيشيد شلونه هيت، جهنمي دا. عند بدل وما انا بظلام للعبيد رب العالمين أنت الظلمي، شو عبدنا شو بصرمان بيت، شو كافر بيت، يا سببه اكيد جناح كيري وني اكيد جناح اوكري اسبنه معذاب ده اس دي هي معذاب كري وا جناهت كيري ميدمكي يا رب عامل وما وما انا بظلام العبيد بجد الظلمه شعدناكم شو صار ما تشك تشبي تشكافر بيت ولا يظلم ربك احدا يعني رب يا محمد صلى الله عليه وسلم ظلمل شو مرواناك انا بالعكس من يا رب عامل شو قال حمايه هاي فادرني اور نري هي باشي الاري هي گن همو کسكي رحم به گال همو مخلوقكي هي هم امورو وكيونيو مخلوقكي پشتي افشت همو بو هات ياد يار كنو همو بو هات ياد يار كنو پشتي گهول دادا او عقل خو گرت ودل خو گرت و چاوه خو گرتن و گچ خو گرتن و نيال و عبادت وا عمل صلاح دين اسلام ها وتا پشکو ايا واخته چيتا لرب العالمينيش رب العالمينيش دوي سليكات میاد ابدی گذاشی جزایی ابدی کلی دنیای دا چوبونه از از این کران خد. میاد بالعکس گل هندیش را بر علیمین گل و هندیش باشیاد گل کری. میاد فضلات گل کری. هر گناه حقق کری بچنده حساب کری؟ یک گناه با حساب کری. اما حقیره کری ها هتا ها تا پتر بود با حساب کری. فضلوب باشیاد گل کری. فزي ما رواه ونيا خير نأكلينه هموا بوا خرابيات كلينوا خرابيات هموم معصرين كشرك وكفرة أهو آكلينه وجا قيامته ده جزاء خوك كامل يبقى الكتابة أما وما ما انا وما وما انا بظلم العبيد يعني الظلميل كسنوكم إنني حرمت الظلم على نفسي هربك الحديثة خصيت ذاتي رب العالمين الظلم يسركو شريكتي حرام حرامكلي وجعلته بينكم محرمًا يا رب العالمين هم أو شريكت او او حكم ايت قد همو فضل و باشيات دهي ده يان چهو ده تدهي؟ يان عدالتا تجرى ظلم و خرابت دانيا هاو يوانا كيلي وعيب كي سلي سبب اي سبب بي عملية او وابدس احو كيلي واخر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمدين على آله وصحبه اجمعين